بسم الله الرحمن الرحيم وإن العلماء كما شاف السنن أبي داوود من حديث أبي الدرداء، وإن العلماء ورثت الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، دي وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافق إرث الأنبياء, الانبياء, الانبياء, الانبياء, الانبياء قراننا ذاك القائد وتفسيره ساطع كالنجوم وفي روحنا سنة المصطفى وفقه الشريعة علم الحمد لله رب العالمين صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو المجلس الثامن الخامس الخامس من شرح المقدمة العشماوية في فقه أهل المدينة النبوية واليوم هو اليوم السابع عشر من شهر رجب الفرد الحرام عام 34 و ألف من هجرة الحبيب مصر صلى الله عليه وآله وسلم وقد تحدثنا في المجلس السابق بفضل الله تبارك وتعالى عما يتعلق بسنن وضوء وفضائله وما إلى ذلك واليوم إن شاء الله سيكون الكلام عن الغسل عن اليوم إن شاء الله سيكون كلام عن الوصف وإذا كان هناك وقت زائد تحدثنا عن التيمم وأنهينا كتاب الطهارة كله من هذه المقدمة اللطيفة هناك شيء أردت أن أغلبها عليه يعني أخطأت فيه في السبوع الماضي وهو عندما ذكرت سنن, سنن الوضوء ذكر المؤلف انها ثمانيه وقلت ان هذا يخالف ما عليه الاخضري والحقيقه ان الاخضري والعشماوي في هذه المساله متفقان كلاهما ذكر نفس السنن انما الخلاف هو بينهم وبين ابن عاشر على ما سيأتي ان شاء الله عندما ننتهي من هذا المختصر حول تبارك وتعالى طيب الغسل الغسل يقول مؤلف رحمه الله وفضائله تعالى باب فرائض الغسل وسننه وفضائله فأما فرائضه فخمسة النية وتعميم الجسد تعميم الجسد بالماء ودلك جميع الجسد والفور وتخليل الشعب الغسل يا إخوة هو الطهر وهو غسل جميع الجسد بالماء وتعميمه بذلك والمؤلف رحمه الله تبارك وتعالى لم يذكر موجبات الغسل ولا الأغسال المستحبة ولا الأغسال الواجبة لم يذكر هذه الأمور كلها وإن كان قد ذكرها الشراح حتى إن الصوت ضعيف هل تسمعون الصوت جيدة؟ صوت إلى الآخر المؤلف رحمه الله وتبارك وتعالى لم يذكر شرائط أو يعني موجبات الغسل ولكن ذكر الشراح ذكرها ابن تركي حتى إن ابن تركي لم يختصر على شرح ما ذكر بالمؤلف فقط إنما توسع في شرحه حتى إنه يزيد فصولا من عنده وزاد أكمل يعني أركان الإسلام الخمسة ذكر حتى الزكاة والحج من عندي وفي هذه الصوت شديد التقطع هل الصوت شديد التقطع عندكم جميعا أم فقط عند أخينا أبي هاجر الصوت عندكم جميعا يتقطع ام فقط عند ابي هاجر آه عند الجميع يتقطع الله مستعد طيب الصوت عندكم جميعا يتقطع يا اخوه تقولون عليكم السلام هل الصوت واضح, هل الصوت واضح عندكم الصوت. الصوت ليس واضح عندكم ها؟ اذا نخرج وندخل ثانيه ثانيه ما تسمعون لا يسمعون طيب اذا قلنا بأن المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى لم يذكر كثيرا من الأمور وإن كان الشراح قد ذكروها واوسع الشراح الذين ذكروا هذه الأمور هو أحمد بن تركي رحمه الله تبارك وتعالى فإنه قد تطرق للفراغات التي تركها المؤلف رحمه الله وبينها من عنده واضاف إلى الكتاب كله فصولا جديدة لم يذكرها اصلا المؤلف رحمه الله وأما البغى فكذلك تطرق إلى الفراغات التي تركها المؤلف لكنه لم يخرج عن الأحكام التي أو الأبواب التي ذكرها رحمه الله تبارك وتعالى يعني الطهارة والصلاة والصيام الغسل ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم ذكره لأهل الجناب وإن كنتم جنبا فتطهروا وذكره للحيض بمعنى أن الحائط قال فلا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله فإذا الطهارة هنا فإذا تطهرنا يعني اغتسلنا من الحيط موجبات الغسل التي لم يذكرها الشيخ العشماوي رحمه الله لأنه اعتمد على, أن على أننا درسنا مختصر الأخضري والأخضري ذكرها بوضوح حقيقة وفصل فيها وكذلك الأخضر ذكر احكام الحيض والنفاس أما العشماوي لم يعرج على هذا الامر اصلا ولذلك ذكرت لكم ان هذه المتون يكمل... يكمل بعضها الاخر فموجبات الغسل الحيض والجنابة والجنابه تنقسم إلى قسمين ا أه... النزول المني أو خروج المني الدافق باللذة المعتادة سواء كان ذلك في اليقظة أم في المنام ويعني بالاحتلام أم بالإنزال وأيضا تقع الجنابة بالإيلاج بمغيب الحشبة في فرج هذا هو أو هذه هي موجبات الغسل التي تجعله واجبا، وايضا أضاف إلى ذلك العلماء رحمه الله الإسلام، فالكافر إذا أسلم عليه أن يغتسل إما وجوبا على قول جماعة من العلماء أو استحبابا على قول أصحابنا إن لم يكن جنوبا ولا حائضا، وأيضا يستحب الغسل لصلاة الجمعة وهناك غسل اخرى مستحب ذكر العماء وأيضا يجب الغسل غسل الميت إذا مات ولم يكن شهيدا قتيل المعركة بمعنى أنه لم يكن شهيدا قتل في أرض المعركة ولم يجرح ثم يمت بعد ذلك بل مات في أرض المعرض، فهذا الذي لا يغسل ولا يكفر، ويعني لا يغسل ويكفر في ثيابه، ولا يصلى عليه. إذن هذا ما يتعلق بأحكام ال، طبعا يدخل فيه النفاس طبعا الحيض والنفاس. عفواً. اتقاع الختيني. اتقاع الختيني هو بغيه الحرم شفتي الفرج. اذا ليس الالتقاء بمعنى الالتقاء بل المقصود به هو مغيب الحشفه في الفرج فمجرد مس الذكر لفرجه اهله هذا لا, لا, لا يجب الغسل لكن مغيب الحشفه أو مقدارها من مقطوعها داخل فرج داخل أي فرج حديقة لأننا نتحدث الآن عن مجيبات الغسل لا نتحدث عن الأحكام الشرعية هل مم. هذا الجماع جائز أم غير جائز فمغيبها يوجب الغسل مغيبها يوجب الغسل جيد الآن ننظر في المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى وقبل ذلك أحب أن أنبه على أن من الجنابه هو حكم شرعي كان في شريعته من كان قبلنا والدليل على ذلك أن العرب في الجاهلية وهو وعندهم بقايا دين إسماعيل وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام كانوا يغتسلون من الجنابة وجاء في سيرة من إسحاق وسيرة من هشام أن أبا سفيان بن حرب حلف أن لا يغتسل من الجناة سنة كاملة حتى ينتصر على المسلمين بعد هزيمتهم في بدر. إذا هذا دليل على أن العرب كانوا يعرفون الغسل من الجناة وكان به. ومعنى قوله لا يغتسل من الجنابة ليس معناه أنه إن أجنبه فليغتسل. معناه أنه لن يأتي أهله في هذه الفترة غضبا وحزنا حتى ينتهي من هذه المصيبة التي أصابته. فاضل؟ إذا هذا يعني هذا فيه رد على بعض العلماء الذين قالوا إن الاغتسال من الجنة من خصائص هذه الأمة المهمدية. قد قال بعض الشرار ورد عليهم آخرون بهذه أدلة وهي أدلة وقال آخرون إن قول الله عز وجل وإن كنتم جنبا فتطهروا دليل على أن العرب يعرفون الجنابة وإنما سميت الجنابة جنابا لأن صاحبها يجتنب كثيرا من الأهور يجتنب الصلاة ويجتنب مس المصحف ويجتنب قراءة القرآن الكريم ويجتنب الدخول إلى المسجد فهذه كلها امور تجعل المرأة مجتربا لهذه فهذه الامور كلها جعلت هذا الذي في هذه الحالة يسمى جنباً وإن كنتم جنباً فالطهرون طيب فرائض فرائض الغسط وأما فرائضه خمسة النية وتعميم الجسد ودلك جميع الجسد والفور وتخيل الشعر فأما النية فواضحة في نفس بنفس النصوص التي ذكرناها في أحكام الطهارة هي نفسها المذكورة الآن وهي حديث أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله هجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا ورصيبها أو امرأته ينجح فهجرته إلى ما هاجر إليه فهذا الحديث يدل على أن الأعمال كلها بالنيات. ولذلك بناء على هذا القول ثم اغتسل في الصباح ثم خرج إلى عمله وبعد ذلك اكتشف أنه كان على جنابه عليه أن يعيد الاغتسال الثانية بنية رفع الجنابه وأما اغتساله الأول فلم يقع حوقها إنما كان للتنظف والترفه، فهذا هو الفرق بين هذين هاتين المسألتين وايضا فمن سبح في المسبح أو في البحر وكان على الجنابه ولم يعلم بذلك فلما خرج اكتشف أنه كان على الجنابه فعليه أن يرجع ثانية ويغتسل لأن سباحته وغطصه في الماء لم يكن بنية رفع الجنابة إنما كان بنية اللعب والنشاط وتعبيم الجسد بالماء والأصل في ذلك حديث أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها في صفة غسل الحبيب صلى الله عليه وسلم قالت ثم أفاض على سائر جسده يعني أفاض الماء على سائر الجسدي والحديث متفق عليه وفي الموطأ أيضا وحديث أمنا ميمونة بنت الحارث رضي الله تبارك وتعالى عنها إذ قالت في صمة غسله صلى الله عليه وسلم ثم غسل سائر جسده والحديث أيضا في الموطأ الصحيحين وحديث جبير ابن المطح ابن علي رضي الله عنه قال تذكرنا الغسل من الجنابة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أما أنا فيكفيني أن أصب الماء على رأس ثلاثة ثم أفيض بعد ذلك على سائر جسدي رواه أحمد بإسناد صحيح فدل ذلك على تعميم الجسد الذي هو يعني مسألة مجمع عليه حقيقة وعندما نتحدث عن تعميم الجسد عندما نتحدث عن تعميم الجسد فلا يدخل في ذلك الأمور الباطلة على مشهور المذهب فليس ليست المضبضة ولا الاستنشاق ولا ولا يعني هذه الأمور كلها لا تدخل في غسل الجنابة لكن تدخل في السنن والمستحبات كعرامة سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في حديثه. ويدخل في ذلك تتبع المغابن كالرفغين وهما ملتقى الفخذين من الأمام وبين الإليتين وهو ملتقى الفخذ من الوراء من الخلف من الدبر يعني فهذه ينبغي على المرء أن يتتبعها وينتبه لها ويدخل في ذلك ما تحت الحنك ويدخل في ذلك وراء الأذن والتكاميش التي في الجسد والسرة السرة إلى غير ذلك الاعضاء التي قد ينبو عنها الماء فعلى المرء أن ينتبه لها لأنها داخلة في تعميم الجسد بالماء ودلك جميع الجسد والمالكية يعني أصحابنا أصحابنا انفردوا بذكر الدلك ولهم طرق في ذلك فمنهم من قال وهو شور مذهب إن الدلك واجب لنفسه حتى ولو علمت أن الماء وصل إلى سائر الجسد ومنهم من قال إن الدلك من باب ما لا يتم الواجب إلا به هو واجب لأن الماء من طبيعته أنه ينبو عن الجسد لأن الجسد فيه دهون وفيه شعر فالما إذا وقع على الجسد ولم يدلك لم نتيقل أنه قد وصل إلى جذبه الجسد فلذلك كان الدلك من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولذلك أكد علماؤنا رحمه الله تبارك وتعالى عليه وجعله من الفرائض لا في الوضوء ولا في الغسل ومما يدل على أنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فواجب ما رواه أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن تحت كل شعرة جنابا تغسل الشعر وأنق البشر هذا الحديث رأى أبو داود الترمذي وضعفه أبو داود والترمذي والمخاري والبيهقي كل هؤلاء ضعفوا هذا الحديث وهو ضعيف لكنه له طرق وشواهد ومتابعات لا تخربوا الضعف والذيق قال علماؤنا رحمه الله هو حديث ضعيف ولكنه موافق لمذهبه. إن موافق لما عليه علماؤنا رحمه الله تبارك وتعالى قالوا ولأن الله تبارك وتعالى قال حتى تغتسل ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل ولا يقال فلان غسل جسده أو غسل الشيء إلا إذا دلكه وأمر يده عليه يعني من ناحية اللغة ولأن الغسل طهارة عن حدث فوجب إمرار اليد عليها كما نفعل في التيمو يعني هذا من جهة النظر وهذا من جهة الأثر وفي جميع الاحوال لا يمكننا أن نقول إن هناك نص صريحاً صحيحاً في وجوب التلك إلا أن نقول إنهم من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وهنا مسائل وهي لو أن إنساناً لم يجد كيف يذلك بعض جسده إما لأنه غليظ ضخم فيدوه لا تصل إلى ظهره أو لا تصل حتى لعورته قد يحدث هذا قال العلماء رحمه الله تبارك وتعالى عليه أن يستعين بحبل فوطة أو ما إذا ذلك مما يعينه على الدلك ومنهم قال لا يجب عليه ذلك لأنه إذا ضاق الأمر اتسع واتقوا الله مستطعتهم فقدم عليه قالوا أما العورة نفسها فيمكنه أن يستعين بأهله بزوجه, بزوجه الزوج يستعين بزوجته والزوج يستعين بزوجها لكانت غريضة يعني. قال أما إذا لم يستطع وهذا ليس بواجب على الزوجين فيترك ذلك على ما فيه من النجاسة وهو آثم بضخامة جسده نعم عليه أن يعني يتريض ويضعف جسده حتى, يت... حتى يمكنه لأنه هذا أد... يعني هذه الضخامة أدت إلى أنه ترك واجبا من الواجبات فعليه أن يتريض ويعيد الرشاقة الجسدي حتى يتمكن من تطهير الجسدي من النجاسات والأوسخ وأما يبقى بنجاساته هكذا وهو يمشي لأنه يحب الأكل كثيرا والكسل كثيرا فهذا أمر لا يستقيم يعني كيف يعني أن ديننا يدعو إلى الاهتمام بالجسد إذا هذه مسألة نص عليها علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى حتى الأخوة تضحك طيب <تصفيق> الله ينصر سيدنا محمد هذا الفرع يعني ذكره الصفتي في حاشيته على ابن توركي ذكر هذه التفصيلات طيب قال والفور الفور هو الموالات وقد ذكرنا أن الفور أو الموالات مواجبتان بالذكر والقدرة الفور أو الموالات واجب بالذكر والقدرة لما؟ لأن الله سبحانه وتعالى إذا أمر شيئا فعلينا أن نأتيه في فور واحد فإننا إذا فعلنا بعضه ثم تركناه فهو ك... كأننا تركنا تلك العبادة وأيضا ذكرت لكم صاحب اللمعه وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره من رآه ترك لمعه في وضوءه بأن يعيد الوضوء عقوبة له وقد كان يمكنه لو كان الفور غير واجب أن يأمره بغسل ذلك المحل فقط لكن حيث كان الفور واجبا آره أن يعيد وضوءه كله اذا بالذكر والقدرة أما إذا نسي فلا فقد رفع القلم عن الناس حتى يتذكر وأيضا إذا لم يستطع بأن قطع عنه الماء ولم يجد كيف يكمل إلا ياتي يأتي بماء جديد فيبس جسده فهو معذور في ذلك واضح؟ وتخليل الشعر والشعر هنا كل شعر في الجسد فعليه أن يخلل شعر رأسه ولحيته واهدابه وأشفاره وعانته وما إلى ذلك من شعر جسده لأن المقصود في الغسل وصول الماء إلى سائر الجلد وأما الوضوء فهو مقصوده أن يتنظف ظاهر الجسد ولذلك كان, كان الحكم في الوضوء هو مسح الرأس ومسح اللحية ولكن الأمر اختلف في الغسل فوجب تخليل شعر الرأس حتى يصل الماء إلى جلدة الرأس وكذلك اللحية <تصفيق> تخليل الشعر لكنه ذكره في مسألة أخرى ذكره عندما كان في احكام الوضوء ذكر أن تخليل الشعر إذا كان خفيفا يجب في الوضوء ويجب تخليل الشعر مطلقة في الغسل فقدمها دون أن يذكرها في محلها قال وأم أي طيب والدليل على تخليل الشعر حديث عائشة من المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها فإنها قالت في صفة غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخلل بيده شعره روى الإمام مالك ورواه الشيخان وحديث علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ترك موضع قدر شعرة من جنابة لم يصلها الماء فعل الله به كذا وكذا قال علي كرم الله وجهه فمن ثم عاديت شعري وكان علي رضي الله عنه يحلق شعره هذا الشعر إذا كان سيسبب لي هذه المشكلة إذا نحلقه هو نرتاح منه وهذا حديث رواه الإمام أحمد وروى مداود في سننه وصححه الإمام حافظ حجر وغيره من العلماء رحمهم الله وهناك أحاديث أخرى في إسنادها نظر لكن هذا صح ما في الباب وعموماً يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو توضيح للآية الشريفة يدل على هذا فإن صلى الله عليه وسلم كان كثير الشعر كان صلى الله عليه وسلم أنه لمة وإذا طالت جمة يعني تصل تضرب إلى أكتافه صلى الله عليه وسلم أبي هرمين وإذا نقصت تصل إلى شحمتي أذنيه ومع ذلك كان يضغفها ويعني يخلل أصابعه حتى يبلل شعر رأسه كله وهنا ذكر نصر العلماء رحمه الله والحديث يعني في ذلك صحيح عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها على أنه ليس على النساء اللواتي يضفرنا شعورهن يحللنا شعورهن للاغتسال بل يضغفنا شعورهن يعني يحركنا حتى يصل الماء إلى الشعر ولذلك لما سمعت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها عبد الله بن عامر يأمر النساء أن ينقضن رؤوسهن في الغسل قالت افلا أمرهن أن يحلقن رؤوسهن يعني استنكرت عليه قالت وقد كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا أو كما قالت يعني فإذا أمنا عائشة رضي الله وتعالى عنها تنص على أن أنه ليس على النساء أن ينقضن رؤوسهن في الاغتسال وأما سُنَنُهُ قال وأما سُنَنُهُ فأربع غسل يديه أولاً إلى الكوعيه والمضمضة والاستشاح ومسح صماخ الأذنين غسل اليدين إلى الكوعين السنية هنا هي البدء بغسل يدي إلى الكوعين وإلا فغسل اليدين إلى الكوعين يجب أن يكون من ضمن تعميم الجسد إذا السنية ليست في غسل يدي إلى الكوعين في البدء بغسل يدي إلى لحديث أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنة يبدأ فيغسل يديه يبدأ فيغسل يديه كما هو متفق عليه وفي الموطأ إذن هنا دل على أن البدء بغسل اليدين هو السنة قال طيب وأمنا ميمونه رضي الله عنها تقول وضعت النبي صلى الله عليه وسلم ما أن يغتسل به فأفرغ على يديه فغسله ومرر تين أو ثلاثة والحديث رواه الجماعة كلهم أصحاب كتب الستة إذن السنة البدء بغسل اليدين والمطبضة والاستنشاق والاستنثار بعضهم يزيد الاستنثار فتصبح خمسة وبعضهم دمج الاستنشاق والاستنثار في سنة واحدة. وذلك صريح في حديث أمنا بيمونة قالت ثم دلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق إذن مضمض واستنشق عمت السنتين وأما غسل صماخ الأذنين فالصماخ هو الثقب الذي في الأذنين والصواب أي يقال مسح صماخ الأذنين لأن الصماخ إذا غسلته في أضررت بأذرك لكنك تغسل ظاهر الأذن، ظاهر الأذن، والصماخ تضع أصبعك فيه لتنقيه مما فيه من أذى ولتبلله بالماء. وأما فضائل الغسل، قال فستة: البدء بإزالة الأذى عن جسده، ثم إكمال أعضاء وضوئه وغسل الأعالي قبل الأسافل وتثليف الرأس بالغسل والبدء بالميامن قبل المياسر وقلة الماء حكم الغسل والله أعلم فضائل الغسل ستة على ما ذكر المؤلف هنا وغيره يزيد على ذلك خطى منهم الأوصال عشرة قال البدء بغسل الأذى بدء بغسل الأذى يعني يعني يغسل فرجه مما علق عليه من أذى والأذى هنا يدخل فيه المني ويدخل فيه المذي ويدخل فيه رطومة فرج المرأة فهذه كلها أمور يعني كلها أذى يعني فيها ما هو متفق على نجاسته وفيها ما هو مختلف في نجاسته فإذا هو أمر يعني كله مختلط نجاسته بغيرها ويدخل في ذلك أيضا ما يقع على الجسد قد يقع على الجسد أيضا شيء من الأذى فقبل أن يبدأ الإنسان بالوضوء بالغسل يغسل هذا الأذى من جسده وبعد ذلك يبدأ غسله والأصف في ذلك ما روات عائشة رضي الله عنه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى فيصب على يديه ثلاثه ثم يصب بيمينه على الشمال فيغسل ما على فخذيه روح النساء وفي رواية فيغسل فرجه وأمنا ميمونة رضي الله تبارك وتعالى عنها تقول في صفة غسله وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ما هي فتسل فأفرغ على يديه فغسله مرتين ثم أفرغ بيميني عن شماله فغسل مذاكيره والحديث رواه أصحاب كتب الستة غسل مذاكيره يعني بدأ يعني غسل ذكره وكل ما حوله صلى الله عليه وسلم قال ثم إكمال أعضاء وضوئه يعني أن المتوضع المغتسل يبدأ بالوضوء ثم يكمل بقية جلسته وهنا مسألة هل يبدأ بإكمال الوضوء حتى يغسل رجليه أم يؤخر رجليه إلى آخر الغسل مشهور المذهب أنه يغتسل يتوضأ وضوءه واحدا إلى آخره واحتجوا بأن أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها في رواية الموطا تقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قبل ان يغتسل يتوضأ ولم تذكر تأخير الرجلين أمنا ميمونة رضي الله تبارك وتعالى عنها ذكرت تأخير الرجلين فلذلك اختار أصحابنا ظاهرة كلام أمنا عائشة ولكن رواية عائشة رضي الله تبارك وتعالى في صحيح المخاري صريحة في أنه أخر غسل الرجلين إذن هذا الظاهر عندما يقابله الصريح فلا مجال للأخذ به ولذلك كان الراجح من أقوال العلم ومقول أيضا في المذهب أن يؤخر الإنسان غسل رجليه إلى آخر مصليه. يبدأ من الوضوء ثم يؤخر رجليه إلى آخر مص. هذا هو الصواب بحيث الدليل. واضح؟ طيب أم ميمونة تقول ثم غسل فرجه ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه. وأم نعيمت رضي الله عنها تقول ثم يفرغ بجميع شماله فيغسل فرجه. ثم يتوضأ وضوء الصلاة والحديث في الصحي وهذه الرواية ثم يتوضأ وضوء وضوءه للصلاة رواية الموطأ هكذا لم يزد عليها لكن, لكن رواية البخاري أوضحت أنا أنه يتوضأ وضوءه للصلاة إلا رجلين يؤخره قال وغسل الأعالي قبل الأسافل وذلك قال العلماء لأن أعلى الجسد أشرف من ادناه فإن في الأعلى الرأس وفيه العقل الذي يفكر به وفيه القلب الذي فيه الشعور وفيه أشرف الأعضاء أما الأسافر فهي أعضاء دون ذلك فلذلك قدمت العليا على السفلى. وهذا أيضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإن أمنا عائشه رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلام فأخذ بكفه يبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر متفق عليه إذا بدأ بالرأس تبدأ بالأعلى ثم الأسفل وباليمين ثم اليسار قالت قال وتثليث الرأس بالغسل كأنه يريد أن يقول تثليث الرأس فقط وأما بقية العضاء فلا يثليثها وهذا هو مشهور المذن لأن أغلب الأحاديث ليس فيها تثليث شيء إلا الرأس وفي هذا نظر فقد ورد في سنة النساء صمت بالمجتبة حديث صريح في أنه صلى الله عليه وسلم فلث بقية الأعضاء وعموم حديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالوضوء قبل الغسل والوضوء يفلث دليل على أن التثليث في بقية الأعضاء أيضا مشروع فلذلك الصواب أن التثليث ليس خاصا من رأس بل هو في بقية الأعضاء التي يتوضأ فيها الإنسان أيضا عائشة وميمونة رضي الله عنهما تقولان في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم ثم أفرغ على رأسي ثلاث حفنات متفق عليه فهل هذا دليل على ان الزيادة على الثلاث خطأ؟ نعم هو دليل على أن الزيادة على الثلاث من الإسراف ومجاوزة الحدي في السنة كما نذكر ذلك في الوضوء نذكره ايضا في الغسل وأما بدء الميامن ثم المياسر فهذا هديه صلى الله عليه وسلم في سائل الأمم كما قال أبو هريرة رضي الله وتعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بميابلكم رواء صحاب السنن الأربعة وصحاب الخزيمة التهام وغيره إذن هذا أمر بالبدل بالميابن وأمنا عائشة رضي الله عنه تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في كل شيء في تناعونه وترجله وظهوره وفي شأنه كله متفق عليه فدل على أن التيامنة هو المشروع وهو السنة النبوية تبدأ باليمين ثم اليسار وأخيرا قلة الماما أحكام الغسل وذلك لما تقدم معنى في الوضوء ولقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما قال له رجل كم يكفيني للوضوء قال ود مت. قال كم يكفيني للصاع؟ للغسل قال صاع قال فقال الرجل لا يكفيني فقال لا أم لك هذه كلمة يعني شديدة يقولها العرب لا أم لك قد كفى من هو خير منك رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث روه الإمام أحمد وغيره ورجال رجال الصحيح رجاله ورجال ثقاته فهذا هناك حديث عديدة بهذا المعنى معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتفي بثلاث حثيات لا على رأسه ولا على مقيد جسده ولذلك على المرء ان يحاول قدر الإمكان لا يبالغ في المياه الإمام أحمد ووسفيان الثوري أضر يقول, يقول إن من قلة فقه الرجل ولوعه بالماء سلال بالماء كثيرا ويغزم به ويسرم فيه واخيرا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمد ويتسلم الصاع إلى خمسة امداد وهناك حديث في اسنادي كلام لكنه يوافق ما ذكرناه عن أم كنثوم بنت عبد الله بن زمعة أن جدتها أم سلمة رضي الله تعالى وتعالى عنها قالت دفعت, دفعت دفعت إليها مخضبا من صفر يعني من نحاس فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل فيه وكان نحو من صاع أو أقل رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات إلا هذه المرأة والغالب على النساء هو الثقة كما ذكر ذلك لمن ذهبي قال لا يعرف عن امرأة من اللواتي روينا الحديث عن النبي الله صلى الله عليه وسلم كذابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم لا يوجد لك كذابة أو أو الضاعة أو ما إلى ذلك وأنا أكتفي بهذا لأنه هو الذي يسعى الوقت ونترك المجال للأسئلة قبل ذلك أحب نعم قبل ذلك دقيقة أحب أن أقرأ عليكم من الموضع ما يتعلق بإحكام الغسل حتى تروا يعني صفة الغسل كاملة لأننا عندما نذكر الواجبات والسنن والفضائل لا تأخذون صورة متكاملة عن صفة الغسل لكن هنا ان شاء الله تبارك وتعالى أذكر لكم ما يتعلق بذلك من موطأ رحمه الله نعم هنا يقول هنا العمل في غسل الجنابه وروا مالك عن إشام بن عروة عن أبيه عن عائشة من المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنامة بدأ بغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله وروا مالك عن ابن شهاب عن عروة طبعا هذا الحديث في الصحيحين هذا الحديث الذي ذكرته لكم الآن في الصحيحين وروى مالك وعمر وشعبة العروة من الزبير عن أئمة المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء إن هو الفرق من الجناة والفرق قيل ثلاثة أنصع وقيل صاعان صاعان ولعل هذا أقصى ما كان يغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم الحديث آخر أنه توضع بمد وتصل بصائلا إلى خمسة أبداد ولعله كان يزيد في بعض الأوقات الأخرى فيغتسل من الفرق الذي هو صاعان أو ثلاث أصع هو شبيه الأحوال وسطل كبير يعني يعني لا يعني ليس كما كما يفعل الناس اليوم من الإسراف في في الماء وهذا الحديث أيضا الصحيحين وروى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان اذا اغتسل من الجنابه بدا فافرغ على يده اليمنى فغسلها ثم غسل فرجه ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه ونضح في عيني عينيه ثم غسل يده اليمنى ثم اليسرى ثم غسل راسه ثم اغتسل وافاض عليه الماء وهذا الحديث تفرد به مالك رحمه الله تبارك وتعالى وروا مالك أنه بلغه أن عائشة سئلت عن غسل المرأة من الجنابة الجنابه فقالت لتحف على رأسها ثلاثة حفنات من الماء ولتضغث رأسها بيدي تضغث يعني تدعك تدعك الماء يتعتدع بي رأسها بيديها إذن هذا ما يتعلق بصفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم أردت أن أذكرها لكم ها هنا حتى تستفيدوا حتى تستفيدوا. طيب إذا إذا عندكم سؤال فتفضلوا بارك الله فيكم. الشيخ شيخي سألنا بعد عام حصة القتل. نعم. نعم مثلاً أبط يغسل في في خلف الكف. <تصفيق> <تصفيق> العامة يقولون أن الإبطة يخسر بظاهر الكف الله لا ليس عندي أي نص في هذا الموضوع لا, لا يوجد لدي نص في الموضوع تنظر <تصفيق> يا أخي أبا هاجر إن كان لديك سؤال فتفضل مشهور مذب في مسح الرأس هو التعميم والباء لكن هل الشعر يعتبر جزء من الرأس فإن الوجه يجب غسله جميعه وعندما تكون اللحية كثيفة استحب, استحب تخليلها ولم يجب فبذلك لم يغسل كل اللحية وهي من وجه وهو يمسح الرأس للشعر وإلا شق مسح الرأس مع كل شعرة عن النساء وغالب حين أن لهن شعر طويل طبعا لم يكن أحد بوجوب غسل كل شعرة من الرأس أو مسح كل شعرة في الرأس يعني عندما يقول العلماء على المر او المرأة تعميم الشعر يعني تعميم بالمسح هكذا لكن لا يعني هذا أن تمسح كل شعرة في الرأس هذا يستحيل وإلا يجب غسل الرأس ف يعني فهذا هو المعنى وليس معنى ذلك عدم وتعميم الرأس طيب خبرتنا ماذا هو مسح كل الشعر لا كل الشعر لا مسح الشعر الذي على الرأس بمعنى يعني أن تعمم يدك على الرأس ولكن ليس معنى كل شعرة تمسح هذا أمر يستحيل ولذلك حتى المرأة تأخذ مثلا قرونها وتمسحها ولكن ليس معنى ذلك أن تحل شعرها لكي تمسحها إذا أصابت النجاسة الماء القليل فغيرت أحد أوصافه ثم أزلنا النجاسة وعادة الأوصاف فما حكم الماء حينها كيف إذا اختلطت النجاسة بالماء وغيرت أحد أوصافه كيف نزيل الأوصاف الثانية كيف تعود الأوصاف الثانية إذا عادت بالاستحالة والتغير ومجيء ماء جديد فإذا ترجع طاهرة النجاسة ليست مائعة مثل ماذا نجاسة ليست مائعه نجاسة ليست مائعة يعني مثل ماذا؟ عذره أصابت الماء العادر ست ستتس... يعني ستتحلل في الماء العذره تتحلل في الماء اخونا امين يقول ندعو الله له في البكالوريا بالنجاح اللهم موفق وسدد خطاه في الثانويه العامه انك ولي ذلك وقادره عليه موفق ان شاء الله يا امين آه. أمين خصوته ونصفته الإجازة طيب عذرة حمار تتحلل لا تتحلل ان أزيد سريعا خلاص إذا أزيد سريعا ولم تتحلل ولم يتغير الماء إذا لم تتغير أوصفه والماء أطاهر ما لم تتغير اوصافه عثمان ليس لديك سؤال؟ واضح عن هل الترتيب في الغسل واجب؟ لا ليس بواجب الترتيب في الغسل ليس بواجب. يعني في <تصفيق> الموضوع ترتيب أبداً موضوع. لا ترتيب الغسل. من أهل الإسلام. ممكن استجابة واجبه. هل مني على الراجع من ذيب الفiq طاهر أم نجس؟ على المذهب هو نجس وعلى الصحيح والراجع طاهر. ولمن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد مناظرة جميلة. في إثبات أن المنية طاهر أرجو أن ترجع إلى تلك المناظرة ليس داخل الفملة وحكم الوجه بدليل وضع الصائم فيه الماء لم يفطر، وعليه فإن المضمضة تكون واجبة نعم هذه حجة الحنابلة هذه حجتهم، ولذلك الحنابلة يوجبون المضمضة والاستنشاق والاستنثار والأحناف يوجبون الاستنشاق والاستنثار فقط ولكن بما اننا قلنا بان الوجه في الوضوء لا يدخل فيه مرض ولا استنشاق ولا استثار اذا يعني تلقائيا في الغسل ايضا لن يدخل, لن يدخل ذلك في الغسل نعم. انوى امرؤ غسل الجمعه وعليه غسل الجنابه هل يجزئ ذلك انوى غسل الجنابه وغسل الجمعة يجزئ ذلك انوى غسل الجنابه وغسل الجمعة نص العلماء على أنه يجزئ ذلك يعني نوى الثنتين في نقل الضفائر يقول سادتنا الشافعية يجب نقل الضفائر ان لم يصل الماء الى باطنها الا بالنقل ولا يجب الوصل لحديث ام سلمة لأن حديث أم سلامة محمول على ماء إذا كان الشعر خفيفا والشد لا يمنع من وصول الماء إليه وإلى البشرة أصحابنا يقولون إذا لم يكن الشعر مشدودا شدا شديدا وعليه خيوط كثيرة فعندئذ لا يجب نقض هذه الضفائر قالوا إن أما إن كان مشدودا شدا قويا وعليه خيوط كثيرة فيجب حل ذلك كلامهم قريب من بعض لكن كما لا يخفى أن الشافعية عندهم تشدد في كتاب الطهارة فكلامهم فيه نوع من الشدة كذلك طيب الأخ يقول أنا أنا أنت أنت هو لقب أنا أنا قال أنا أخو صاحب إيميل هذا وصاحب إيميل من غزة تشهد أنا شايف أنه أخي واضح أصدقاء عنده وأكيد حد بيعرفه من بريد من أخي مال أو أي شيء أنا جاهز أن تتعلمون أن الشهيد يغفر له جميع ذنبه إلا المال حياكم وإخوان <تصفيق> نعم حقا أنا لم أفهم هذا السؤال حقا أنا أخ صاحب إيميل هذا وصاحب إيميل من غزة استشهد بس الله يرحمه وتجاوز عنه ويغفر له نعم يا أخي هل يجزئ الغسل عن الوضوء؟ وإن كان مجزئا هل يجب إفراده بنيا؟ وإن كان مجزئا وأحدث المرأة أثناء الغسل هل يبطل الوضوء؟ دقيقة أنا سأرجع غوتستوشيت في بالغارك شي جديد اه سمع شي ما كيف يا لي يكثر مود كلام دا الشيء ديال الاخ يستقصى هذا ما عاد يشد من فوق السيطره هذا الشيء طيب طيب انا الحقيقه يا اخ ابو هاجر خلينا بس نشوف السؤال الاول وبعدين نرجع لاخونا اللي مواز هل هل يجزئ الغسل عن الوضوء نعم الغسل عن الوضوء يجزئ إذا نوى رفع الجنابه الكبرى ترفع الجنابه الصغرى وان كان مزي هل يجب إفراده بنيه إذا نوى رفع الجنابة, الجنابه ولم يمس فرجه ولا نقض وضوءه فيجزئه عن الغسل عن عن الوضوء وإن كان مزي وأحدث المرء اثناء الغسل هل يبطل الوضوء نعم يبطل الوضوء وعليه يتوضا مرة ثانيه <تصفيق> بالفرق يعني مثلا عم جميع جسده ب ما كانت خل بحر؟ لا غطى خل أو ماء إذا نعم ونوى ونوى, ونوى رفع يجزيكم كذا نعم يجزي ماذا نسميه؟ وقنا موضوع الشخص نعم طب الآن نرجع الأخون الغزّاوي ماذا فهمت منه يا أبا هاجر خليل من غزة طيب خير طبعا اظن ان المكان غير مناسب لذكر هذا الموضوع دعه في مكان اخر ان شاء الله خليك يا ابو هاجر انت معه هذا بلدياتك هلا وخلينا نحن مع العشماوي هلا بارك خير اذا نقف هنا ان يدنا عزة المسلمين هي قد قهرنا عنيدا ظلوم فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.